والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنىها آية للعالمين إن هذه أنتم أمّت واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقطع أمرهم بينهم كل إلىنا راجعون فمن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 فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا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 أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء إالها تم وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. انَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ